الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئه اعمالنا ل ل ه هادي ه وأشهد أ ل إله إ ل اما الله لا له وحده وأشهد شريك أن ح م د بعد ف إ ن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الهديه دي الله صلى عليه آله محمد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 اليوم إ ن شاء الله تعالى موعدنا مع شرح متن ا ل ث ل ا ث ة أ ص و ل ل ل إ م ا م المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وقفنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة حول طيب ا ل آ ن ا ل ص و تكلمت موجود طيب ف ت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة حول الكلام على س ي ر ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وبينت فيها من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة التي يجب على كل إ ن س ا ن أ ن يتعلم هذه ا ل أ م و ر ويفهمها جيدا وبينت في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة ه ج ر ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وانتقاله قبل ذلك ر ح ل ة ا ل إ س ر ان ي ك و ا ل م ع ر ا ج ث م و ن في المسلمين في ا ل م ا ل م د ي ن في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في ا ل م ا ل ج ه ا د والآذان والامر ل بالمعروف, بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع ا ل إ س ل ا م فالمؤلف رحمه الله قال لما استقر أ ي النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في المدينه أ م ر ب ب ق ي ة شرائع ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه كان في م ك ة يدعو إ ل ى توحيد الله تبارك وتعالى دون أ ن يتكلم في الشرائع ودون أ ن ي أ م ر ا ل ص ح ا ب ة بباقي الشرائع المعروفة فلما هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ م ر ه الله تبارك وتعالى ب إ ق ا م ة الشرائع وتطبيقها مع التوحيد فالتوحيد قائم وليس خاصا ب م ك ة وينقطع إ ذ ا خرج النبي صلى الله منها صلى عليه وسلم منها و إ ن م ا كان النبي صلى الله عليه وسلم في م ك ة يصلي أ و أ م ر ب ا ل ص ل ا ة في ر ح ل ة المعراج قبل ا ل ه ج ر ة م ب ا ش ر ة وكان في م ك ة يدعو إ ل ى توحيد الله تبارك وتعالى ثلاثه عشر س ن ة لانه لأن أ ن ه ك في م ك ة ع ل السلام ي ك م ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م والشرك و د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة وغير ذلك من ا ل أ م و ر التي عرفت في م ك ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد أهل هذه الشركيات فلما استقره أهل هذه بعد هجرته إ ل ى ا ل م د ي ن ة واستقر فيها ب د أ في تطبيق الشرائع والشرائع هي العبادات وذكر ا ل إ م ا م رحمه الله بعضا بضرب منها فقال المثال مثل فهو يأتي بضرب المثال وليس حصرا ل أ ن العبادات ك ث ي ر ة فذكر أ ه م هذه العبادات فذكر الزكاه والصوم والحج والجهاد و ا ل آ ذ ا ن و ا ل أ م ر بالمعروف ولم يذكر الصلاة هنا لما؟ يذكر هنا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ا ل ص ل ا ة في المعراج كما قلت قبل ا ل ه ج ر ة فكان ذلك ب إ ق ا م ة أ و ب ا ل أ م ر ب إ ق ا م ة الصلوات ا الخمس في م ك ة ثم بعد ذلك هاجر لذلك ب ق ي ة الشرائع بعد التوحيد و ا ل ص ل ا ة ذكرها المصنف هنا لذلك هذا التدرج في دين ا ل إ س ل ا م مطلوب للذين يريدون أ ن يدعو الى الله تبارك وتعالى ي ب د أ بهذا مع غير المسلمين كما فعل ذلك معاذ ا بن جبل رضي ا لما ل ل ه عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليمن فقال له إ ن ك ت أ ت ي قوما اهل كتاب فاجعل أ و ل ما تدعوهم إ ل ي ه ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله فانهم أ ط ا ع و ك ل ل ذ ك ف أ ع ل م ه م فاشترط هنا ا ل ط ا ع ة أ ي إ ذ ا طبقوا التوحيد و أ ط ا ع و ك فيه فانتقل بهم إ ل ى ا ل ع ب ا د ة ا ل ت ا ل ي ة و ا ل ش ر ي ع ة ا ل ت ا ل ي ة التي ت أ ت ي في ا ل م ر ت ب ة بعد التوحيد وبعد ا ل إ ي م ا ن بالنبي صلى الله عليه وسلم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 ففرضت ا ل ص ل ا ة كما قلت قبل ا ل ه ج ر ة في المعراج و ق ص ة المعراج م ع ر و ف ة وفي تخفيف ا ل ص ل ا ة من خمسين إ ل ى خمس م ع ر و ف ة أ ي ض ا ثم ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم ب ب ق ي ة الشرائع شرح ا ل ث ل ا ث ة أ ص و ل و أ د ل ت ه ا متن ا ل ث ل ا ث ة أ ص و ل ل ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب الصوت واضح؟ فلذلك لو نظرنا إ ل ى أ ن ا ل ز ك ا ة فرضت في ا ل م د ي ن ة لكن بعض أ ه ل العلم قالوا أ ن ا ل ز ك ا ة فرضت في م ك ة ولكن لم تقدر أو لم يقدر نصابها ولم يعرف أ و لم يقدر الواجب فيها ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة قدرت ا ل أ ن ص ا ب وقدر الواجب وطبقت هذه أي هذه الشريعة وهي هذه الزكاة إلى ف ك ا ن ا ل ك ل على ل ا ا م ز ك ا ة بين أ ه ل العلم في أ ن ه ا أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بها في م ك ة ولم تقدر أ ن ص ا ب وواجبات وبعد أ ن هاجر إلى ا ل م د قدرت ي ن الأنصاب ة والواجبات نعم وكان أ ي ض ا من بعض الشرائع التي أ م ر بها وذكرها المصنف رحمه الله ا ل أ ذ ا ن و ا ل ج م ع ة و أ ي ض ا بعض أ ه ل العلم قالوا ب أ ن ا ل ج م ا ع ة فرضت المدينة وبعض اهل العلم ايضا بينوا ان هذه الامور فرضت فرضا على المسلمين في ا ل م د ي ن ة وربما كانت بعض هذه الشرائع م و ج و د ة في م ك ة ولكن لم تكن م ف ر و ض ة وهناك ايضا ا ل ز ك ا ة كما قلت ثم الصيام والزكاة والصيام فرضا ف ي في الثانية من الهجرة في في السنة ا ل من ه ج ر ة في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة و أ م ا الحج ففيه أ ن ه على القول الراجح فرض في ا ل س ن ة التاسعه عليكم السلام عليكم من ا ل ه ج ر ة والحج والحج فرض م ر ة و ا ح د ة في العمر ولما فتحت م ك ة في ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة بعدها في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة فرض الحج ل أ ن ا ل م ك ة أ ص ب ح ت دار إ س ل ا م وليست دار حرب لذلك بعد النبي عليه الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلى وسلم هجرة بعد الفتح و إ ن م ا جهاد ونيه、نعم. فقال رحمه الله فلما استقر ب ا ل م د ي ن ة أ م ر ب ب ق ي ة شرائع ا ل إ س ل ا م مثل ا ل ز ك ا ة والصوم والحج والجهاد و ا ل آ ذ ا ن والأمر, والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام إ س ل م من وغير شرائع ذلك ل ا إ كما قلت ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذه الشرائع كلها و ا ل د ع و ة إ ل ي ه ا وغير ذلك من العبادات ثم قال المصنف رحمه الله اخذ ل ل ه أ على هذا عشر سنين أ خ ذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه وهذا على الراجح أ ن ه أ خ ذ يدعو في ا ل م د ي ن ة عشر سنين صلى الله عليه وآله وسلم وفي آ ل وسلم ه و م ك ة ظل يدعو ثلاث عشر سنه ة ف ذ ا المحققين بتقريب يكون ا ل أ م ر فيه ثلاثه وعشرون س ن ة وهو الفتره التي نزل فيها ا ل ق ر آ ن وكان قبل ذلك قد تم من عمره ا ل أ ر ب ع ي ن لما اتاه الله ا ل ر س ا ل ة وبعثه الله بها كان عمره ا ل أ ر ب ع ي ن كما بينت في المرات الماضية بينت في فالقول الراجح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عمره ثلاثه وستون عاما فالمصنف رحمه الله يقول أ خ ذ على هذا عشر سنين في ا ل م د ي ن ة يدعو ويجتهد في الطاعات ويعلم أ ص ح ا ب ه ويطبق الشرائع وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه والله تبارك وتعالى لما أ ك م ل به الدين النبي الله تبارك وتعالى يسأل أ ك م ل بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين لذلك قال اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا والله تبارك وتعالى اختاره لجواره واللحاق تبارك اختاره كما كان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى يقول بل بل به فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم جاء في آ خ ر شهر صفر خرج إ ل ى الناس صلى عاصبا الله عليه وسلم عاصب الرأس به رأس فصعد المنبر فتشهد وكان أ و ل ما تكلم به بعد ذلك أن أ ن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أ ح د ثم قال إ ن ا عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله ففهم أ ب و بكر بن رضي الله عنه فبكى وقال ب أ ب ي و أ م ي نفديك, نفديك بابائنا ب ئ ن وأمهاتنا ا و أ ن و أ ن ن ف س ا و أ م و ا ل ن ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا ابا بكر ثم قال إن نعم في صوت ان ء الله قال إ إن... آمن الناس, امن الناس علي في صحبته وماله أ ب و بكر ولو, كنت, ولو كنت, متخذا خليلا لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت, لاتخذت ابا بكر ولكن خ ل ت ا ل إ س ل ا م ومودته و أ م ر أ ب و بكر أ ن يصلي بالناس النبي صلى الله صلى عليه وسلم في مرض موته مرض أمر أ ب وكان ب ر رضي ل ل ه ع ه أن يصلي بالناس وكان يصلي في يوم الاثنين وقيل أ ن ه الثاني عشر من ربيع ا ل أ و ل الذين يحتفلون به و أ ن ه مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم وفاته وهذا حققه أ ه ل العلم في أ ن ه توفي صلوات الله وسلامه عليه في الثاني عشر من ربيع ا ل أ و ل من ا ل س ن ة الحاديه عشر من الهجره ة توفي ر ح م الله تبارك وتعالى وكان قبل ذلك ك ا ن قبل ذلك يدخل يده في ما ء و ي م س ح وجهه ويقول لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن ل ل م و ت س ك ر ا ت لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن ل ل م و ت س ك ر ا ت ثم شخص ببصره نحو السماء وقال اللهم في الرفيق ا ل أ ع ل ى فتوفي في ذلك اليوم فاضطرب الناس ط ر ا ب ا شديدا وحدث أ م ر ا عظيما وكان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين أصحابه وقد تعلموا منه وأخذوا ذلك النبي الله مات أصحابه الدين لأن بين منه عنه صلى عليه فجاء أبو بكر, جاء ابو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال أ م ا بعد ف إ ن من كان يعبد محمدا ف إ ن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله ف إ ن الله حي لا يموت ثم قرأه وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات أ و قتل انقلبتم على أ ع ق ا ب ك م وقال إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون فاشتد بكاء الناس وعرفوا أ ن ه قد مات فغسل صلى الله وسلم عليه في ثيابه تكريما له ثم كفن ب ث ل ا ث ة أ ث و ا ب بيض ليس فيها ي ق م صلى و ا عمامة الناس امام عليه وصل بدون ص ل كل واحد منهم منفردا ثم دفن ل ي ل ة الاربعاء وبعدها او في اثناء ذلك تمت بيعه ا ل خ ل ا ف ة ل أ ب ي بكر رضي الله عنه بايعه على, على ذلك عمر رضي الله عنه وتبعه الناس على ذلك وقال وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وذلك لقول وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هو باق تبارك عليه الدين الله الله له إنا نزلنا الذكر نحن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة والله تبارك وتعالى حفظهما فالدين باق وهذا دينه لا خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه ولا شر إ ل ا حذرها منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على بيان الخير الناس صلى عليه وسلم على لأمته ومن أحرص أحرص وأشدهم على تحذير أ م ت ه من الضلال والفساد والعصيان لا خير إ ل ا دل ا ل أ م ة عليه ولا شر إ ل ا حذرها منه وقال ا ل إ م ا م محمد رحمه الله والخير الذي دل عليه التوحيد وهذا أ خ ي ر شيء موجود وهو التوحيد إ ذ ا أ خ ل ص ت التوحيد وطبقته وصرت عليه